ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ نقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا فقالوا يا لا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ نقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ونكون من المؤمنين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 قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاه إلاه أَتَّئِذَ أَجَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً قَالُوا قَالُوا يَا حَسْرَةَ نَنَّ قَالُوا يَا حَسْرَةَ نَنَّ قَالُوا يَا حَسْرَةَ نَنَّ عَلَى مَقْمُقٍ فِيهَا وَقُمْ يَحْبِلُونَ عُزَارَهُمْ عَلَى رُهُورِهِمْ أَلَازَ ومالحاء الدنيا إن نعمه له، ومالحاء الدنيا إن نعمه له، وللدار الآخرة خير للندين تقول، وللدار الآخرة خير للندين تقول، أثنا تغنون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجهلون ولقد كذبت رسول من قبلك حصلوا على ما كذبوا وأودوا وأودوا حتى أتىهم نصرنا ولا مبدّن لكلماتنا، ولا مبدّن لكلماتنا، ولقد جاءك من بين المسلمين. وَيَكَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْسًا أَوْ ذِنًى أَوْ سُنَّةً أَوْ سُنَنًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون